بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام دين تذليل الفساد لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك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 فلا تتذكرون يذبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان لقداره ألف شمك مما تعدون ذَلِكَ الَّذِي الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَهُ رَحْمَنُ الرَّحِيمِ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ ثَمَّ نُطْفَةٍ وعرمت له من سلالة من ماء من نهيد ثم شواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والألصار والأسئلة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ظلمنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم وَلَكُ الْمَوْثِ الَّذِي يُبْكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَائِبِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُّوْسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّمَا أَبَطَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا وارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هدانا ولكن حق القول مني لأمر أن جهنم من الجنة وَلَا تُحَقِّرْ قَوْلَ مَنْ لَّمْ أَمْلَأَنَّ وَجْهًا مِّنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قَدْ رَقِبَ مِنَ الشَّيْطَانِ نِقَاءَ يَوْمِ خُرَّاجٍ لَّمَ نَسِينَاكُمْ وَذِكْرُ عَذَابِ الْقُلْبِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُذَنِّبُ فِي آيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا لُكِّرُوا بِهَا قَرُّوا سُجَّدُوا وَصَدَّقُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَشَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ فَسَجَدَ فَاطِرُهُم مِّنَ النَّضَاحِ يَعْبُدُونَ رَبَّهُم خَوْفًا وَطَمَعًا وَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً كانوا يعملون فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ام الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مقاعد نذر بما كانوا يعملون أَمَّنَ الَّذِي نَفَخَ فِي سَمَاءٍ وَأَرْضٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ مَا أَرَاهُ أَي يَخْرُجُونَ مِنْهَا وعيد فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الله للذين كفروا به تكذبون ولن يلقوا من العذاب الا جزاء الظالمين الاكبر لعلهم يرجعون وَلَن أَضْلُمَنَّهُ لَكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَخْضَعَ عَنَا إِنَّا مِنَ الْمُدْرِنِينَ مَنْ اتَّقَى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ وجعلناه هدى للمني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَاءَ نُزُلِ الْمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ يُنْزِلُ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ ذَرَّاتٍ تَأْكُلُهَا الْأَنْعَامُ وَأَنفُسُهُمْ فَسَنَأْتِيهِ بِقَصْرٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَاعِل الظَّالِمُونَ وَتَظُنُّ إِنَّهُمْ إن مُرْتَقِبُونَ